سبعة استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم وعليكم السلام ما اسمك؟ اسمي براق وما اسمك أنت؟ اسمي شريف تشرفت فرصة سعيدة